بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إننا أنزلناهم قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصوا الرؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمةه عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل.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 ابانا لفي ضلال ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارض ينخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائلا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارة والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيار ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تمن على يوسف واننا له لناصعون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 إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غياب الجب وأوحينا إليه لترى بأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء أي يبكون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 فسكم أمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذلا دلهم قال يا بشرى قال يا بشرى هذا غلام وأصابه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا, عسى أن ينفعنا استخده ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.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 قد شغفها حباً إن لن راها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتذت لهن متكأ واعتذت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكنا وقالت خرج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 ودخل معه استجن فتيان قال أحده ما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطيغ منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء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 متفرقون خير أم الله الواحد القاهر ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أسماء سميتمها, أسماء سميتمها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 فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضعسين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خض وسبع سبلات خضر وأخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ايا ان كنتم للرؤيا تعبدون قالوا ابواث احلام وما نحن بتاويل الاحلام عالمين وقال الذي نجا منهما ودكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فأرسلون يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وَأُخْرَىٰ يَابِسَاتٍ لَّعَنِ ٱللَّهُ أُولَٰئِكَ وَعَادُوا۟ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِى بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلاً مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه يعصرون فقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت مرأة العزيز الآن حص, حص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائلين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 وأنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حمث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء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 ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من تَرَونَ ألا ترون أني أوف الكيل وأخير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بطاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من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 ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونمير اننا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذَلِكَ كَأَنَّهُ يَسِيرٌ وَلَن نُّرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتِيَنِي مُؤَثَّقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّ نَدِيبَهُ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُم فَلَمَّا آتَاهُم مُّؤَثَّقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلِمَ مَا نَقُولُ وَكِين وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله بشيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل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 قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال وعاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده الظالمون فلما استئمو منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن آباؤكم قد أخذ عليكم موثق من الله ومن قبل ما فرقت في يوسف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 قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهب فتحسوا من يوسف وأخيه ولا تئسوا ولا تئسوا من روح الله إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَى وَأَهْلَنَا الْبُرْرُ وَجِئْنَا بِبِضَاعَتِهِ مُزْجَاتٍ فَأُوفِي لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِ الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا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 وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت الير قال ابوه ان لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فاغتد بصيرا قال ألم لكم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 فَلَمَّا دَخَوْا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ لَدَخُنُ مِصرَ إِنَّ شَأْنَ اللَّهُ آمِنٍ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُو لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأوِيلُ رُوحِيَّةٍ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًا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 ذلك من أمباء الغيب نوحه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يأمرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين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 إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسناء عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبارة لأول الألباب. ما كان حديثي يفترى ولكن تصديقا الذي بين يدي ما كان حديثي يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمه لقوم